صبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأقرأ فان هذا لعلك ترضى. ولا تمدد عينيك إلى ما مستعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنبتنهم فيه فرزق ربك خير وأبقا وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها.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 أجناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنبتبع آياتك من قبل أن نزل ونخذق قل كل متردص تتردص فستعلمون من أفعاب الصراط التوي ومن اهتدى